يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَذْنِينَ وَلَا وَيَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُمْ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَفُورٌ رَّحِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تَتَوَلوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة قد يئسوا من الاخرة كما ياس بسم الله الرحمن الرحيم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 مُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ ظَالَمُوا قَوْمًا يَا قَوْمِ لَمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلِمَ مَاذَاغُوا زاد الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين